بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنزر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فصبر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 ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه طعودا إنه فكر وقدر فقتل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 ما رءى إلا ملاك، وما جعلنا عدتهم إلا فتنًا للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويذاد الذين آمنوا إيمانًا.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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِ مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤثر صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكره إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة